ولقد اتينا كما تحصل من الرزاق وانطوى العرش اما ب ع ا never、uh -huh. ك ق د ا ر د ان اكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه ا س ؤ و ل ي ه م س ؤ و ل ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ه م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي مسؤوليه مسؤوليه مسسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي مسسسسسسسسسؤوليه م س س س س س س س س س س س س س س س س せの。 私。 すみません。 バレた。うんえー ان ي يصلح يزيلك يا يا حالك الله أخذك ربك ر نورا ص ل ك b e a b y e 「そして私のことは何でもありません」<a> ابني لا ي ش احكيلك محمود الله يطلع علي صلى <تصفح> ا الله عليه وسلم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ا ا ل I'm sorry. <laughs> و ع م ا ي ف ع ل ي ه وجوده تبارك موجوده في الله يشاء ا ل ل ا وقالوا لي انا اول النحل في ا ل و ا ل ل ه نعم القراء نعم شاء الله ع ج د ك ب ا ر ك و <تصفيق> ع ا ل よろしくお願いします。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 なるほ ハハハハ ジャーベットは何でしょう ا ك ر الله ص ل الله عليه ى و س د م ك يا حاج محمود He'd u k l o w i t h t h a t e I'm saying? <laughs> ضيفت و ر ا ل و ا لك في هذه لكم ا ل ح ل ي ه No. no. كده يا متميز ميشح صدرك يا رب Gracias.、No, no, no, no, no. わあ اللهم وحمد صل على المقام و ا ل الرب ن ت ج ا ل ك تجد ا ك انك تجد انك تجد انك انك تجد ل ن ك ت انك تجد انك تجد ا ن انك الله يخشى ا ل ي ك الله ا ي خ ش ت عليك <تصفيق> <تصفيق> Nonsense. صلى ع ل ى النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله I <wind> feel that if you d o like t you're not to e a o o d person. اللهم صل ى على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد ほらほらほら سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك you、yeah, yeah, yeah, yeah. ありがとうございます。 うわ <Roger. S 2>、oh. いい<音楽> やめてよ。